أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اشرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن العذاب ثم لا تنصرون <تصفيق> واتبعون لكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعون رسا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كبيري له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله Bulldog. Hey! بِلِلَّهِ بل فَاعْبُدْ وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرُهُ وَالْأَرْضِ جميعا قبلضه يوم القيامة والسموات ما قويان سبيمين طاف في صور فواصع في السماوات وما قتل الأرض بنور ربها Oh. that uh -huh. وَصِيقًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مأْزُومًا مَّرْضُومًا حَتَّى سُهَاءَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسم. وَسِيقَ الَّذِينَ تَقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نسبا وأمنا الجنة حيث نشاء أن يعم أجر العاملين، وترى الملا وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب باقید و اتاو What اغفر <تكّفر> الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول